أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي آزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُعَذِّبَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَلَّا تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّكَ ۖ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا إِلَّا مَنْ آمَنَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِن جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْنِيَ وَجُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ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 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحصَى ثُمَّ بَعَثْنَا غُرًّا لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحصَى لِمَهِلِبُ ثَمَدَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بربهم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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم يَشْرُقْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِّن فَضْلِهِ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت, وإذا غربت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ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 وَنُقَلِّبُ مُذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُ ضَبٍّ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بينهم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 وَيَتَلَطَّفُ وَل يُشعِرَنَّ بِكُمْ نَحَدَا إنِ غُمْ إ يَظْنَرُ عَلَكُمْ ي رجمُوكُمْ أَوْ يعيدُكُمْ فيِي مَِّتهِمْ وَلَا تُفِْحُ إِذ النَّبَدَا وَكَذَلِكَ عََرنَا عَلَيْهِمْ لعمُأَ وَعددَ اللهَّ حَقّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرِيْبَةٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِم بُنَيَّ أَنَّ الرَّبَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُلًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء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 ما لهم من دونه من ولي ما لهم من دونه من ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا تبدل لك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه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 إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُمًا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنْ كَالْمُنْ لِيَسْوِي الْوَجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُحَلِّلُونَ فِيهَا يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ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 ثم مِن نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 او يصبح ما هو غورا فلن تستطيع لمطلب واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه فاصبح يطلب كفيه على ما انفق فينا وهي, وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تثروه الرياح وكان الله على كل شيء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 وَقول ل ولَنا م هذا الكتاب م ل هذا الكتاب لا يُغادِر صظيرَة وَلا كمييرة وَلكمَة إلا أأَحص.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 بَدَعَوْا هُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ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 إلا أن تأتيهم سنة أَوْ أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذنين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه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 نيهم او الى وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمجلك موعدا واذ طال موسى نفته الا ارح حتى انغمج مع البحرين او امضي حقبا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 وما أنسأ ليه إلا الشيطان أن أذكره واتقد سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنت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 وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصيك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء فلا تسالني عن حتى احدث لك من وذكر فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها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 فطلق حتى اذا اتى يا اهل قريه استطاع ما لنا فابوا ان يضيفهما فوجد فيه جد يريد ان يقض فاقاما قال له شئت لتقضت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب, وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب واما اتتخذ فيه حسنا قال اما من ظلمت سوف نعذبه فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء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 ماتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهم قوما وجد من دونهم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا اي ضربنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض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 الذين كانت أعينهم في بطاء عن وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء اعتقدنا جهلنا ممل للكافرين نزلا قل لننبهكم بالاحسنن اعمالا الذين في الحياه الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَرِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوه آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يغضون عن ما حي ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي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 فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 أَلَّنَ جَعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ وقالت ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا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 اذْقُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا لا إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَن عَلَيْهَا إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ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 وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فلما اعتزلهم وما وهبنا له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 كان صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا إِذَا تتلى عليهم آيات إذا تثلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عذن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغو إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم, إلا وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم نهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمتذ له الرحمن متى حتى إذا رأوا ما يوعدون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 أَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الذي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهَا وَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ ونرثوا ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تَرَ أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا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 يا كل من في السماوات ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمان عبدا لقد احصاهم وعدهم عد وكلهم اتيه يوم القيامه فردا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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ لَمْ تَحِسّ مِنْهُمْ مِنْ أحد هَلْ تَحِسّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزا